بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون نار الجحيم ثم لن عين اليقين ثم لن تسالوا يومئذ عن نعيم